غير المغضوب عليهم ولا الظالمين أمين وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم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 يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا يحكمون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 أخرهم ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستخرعون ساعته ولا يستقدمون.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 الله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا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 يخرج من بطولها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم وَمِنْهُم مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا لِلَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَأْيِهِمْ وَتَدِيرِ زِيْقَهُمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ ثَوَابٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِي لَوْحَفَدَتْهُ وَرَزْقَكُمْ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 فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون الله اكبر